فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وللخفض ثلاث علامات بجرش سي علامه من هي؟ وت والخفض وثمان مصلح مصلحيه كوفيه جاتش ولا يخفض يعني ولا يجرش مشكلة يقني ما بس لشان نخفض ولا جر هو خفض, خفض الشفة السفلى يا انجرار الشفة السفلى بويا كاتيك ان الناس يقولون النوى، الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس الناس يقولون ان الناس يقولون على مي اصلي بو خفض بريتيالا كسره والياء والفتحه وهما نائبتان أما نش نائب ان شوندا هاتون ك ياء على مي خفض فاما الكسره فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع كسره على مي جرا لسيا شوندا في الاسم المفرد المنصرف دا اسمك ده كشي بيت منصرف بيت منصرف بيت يعني صرف وير نحو بسم الله الرحمن الرحيم بويا نمني بسم الله الرحمن الرحيم هنايا بويا امانه لكاتي جره كسروير اجلن امانه منصرف كابو الاسم المفرد المنصرف هو الذي يدخله التنوين هيك التنوين وير جري او اسم مفرد منصرف أولئك على هدن، أولئك على هدن، نمني أولئك على هدن هنا على حرف جر هدن اسم مجرور، وعلامة جره شيء، ها، فتح المقدرة، كلميك هنا وتواء على هدن بطلب راءنا. فلاميو <تصفيق> بزنن او تنويني <تصفيق> كلو دا هيا اجر التماشي كي تنوينها كلو الرسمه ولا السرشيه كلو السر الفه كراوا يا نسر دالك نسر دالك بو لبر هو خي اصلا هدا هدا بوشوا يعني دو ساكنه ساكيني يا كم الفه ساكيني دوام نونا نونا من نون نون كذا التنوين نون ساكنه تلحق اخر الاسم كدون رود نوني ادو ساكن رود ساكنه الفاء قال ساكني نوني نون تنوينك التقاء ساكنين رود اجى التقاء ساكنين رود شي حذف كين الفاء الفاء بلان حذفك بلام بزل شي ده بزل زمان ده كابو اسى اجى اعرابي على هودن بكان علين على حرف جر هودن اسم مجرور وعلامة جره الفتحة باشا الفتحة كي المقدرة بوشي على الفتحة ها لبرو ألفة لبرو ألفة درناشة الفتحة المقدرة على الكي على الألف المحذوفة حكمنا بس الأولية تنوينك توتا بير شو الفتح المقدرة على الألف المحذوفة، في اللفظ الموجودة في الخط، او هند لا هم مسانيك لا وأواني، لبصير لو أنىكم على هدن، أو بواشوية، يعني فتحي المقدرها لسر ألفا محذوفك للفظ ضدر ناشي، ويه حشونه بيخوانوا ألفك ضدر ناكوتوا، فخوي ضدر حركة وفي جمع التكسير المنصرفي للرجال نحو للرجال نصيب مما اكتسبوا للرجال جمع تكسير منصرفة نموني للرجال نهينا باشا لأن للرجال ألف لام بي ويا كألف لامي بي وابو أو كاتا أقر ممنوع من الصرف في جبيت هار ناخن ويلي الرجال نهيناه باش تربوش تيكتر عموما نكو كلمه كما بسيتي كلمه كممنوع من الصرفشه بلامشيه منصرفه لا أصلشية اصلشي اصل منصرفه ممنوع من الصرف نيه للرجال نصيب مما اكتسبوا وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه جمع المؤنث السالم وما الحق به نحو وقل للمؤمنات للمؤمنات كسرك ذلك ومررت بأولات الأحمال مررت بأولات الأحمال تماشي أولات الأحمال أبني جمع مؤنثي سالمني بلام ملحق جمع مؤنثي سالم وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الستة نحو ارجعوا إلى أبيكم ابني على مجر ابيكم ياء كما امنتكم على اخيه نمني اخيه هنا أوش على ومررت بحميك, بحميك, بحميك وفيك وهنيك مثالا مستساغنيه كيف يمر بهنيه طلان ديارها هنيمة بس تيجي فرجني خاصة، ومرت بحميك وحميك بحميك هي نوى، شو إنك الحمو قارب الزوجة <سؤال> قارب الزوجة، ومرت بحميك وفيك يعني فمك يا فمك وهنيك بوشوا. باشا عقر ومرضت بي حميكي بكسر بي أي باشا في كالتشوان بوتك فتح وفيكي وهنيكي ومررت بحميك وفيك وهنيك وكاتك يا ششمان بيت يعني وحميك وفيك وهنيك والجاري ذي القربة والجاري ذي القربة ابين ذي هاتوى مجرور علامة جره لي وفي المثنى وما حمل عليه يعني وما ألحق به نحو حتى ابلغ مجمع البحرين مجمع البحرين أبني مثنى على ميجة ومررت بإثنين واثنتين أو ملحق مثنى وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه نحو قل للمؤمنين جمع المذكر السالم ونحو فاطعام ستين ستين ملحق بجمع المذكر السالم ملحق بجمع المذكر السالم بو لأنه لا مفرد له من لفظي ستين أجر كرتكي أو كاتا مفرد هاي أن لا مفرد له لوش الست تبوب من التواب خو يقلسر ششي شش يقلسر دي شصت ويا يقلسر دي شصت تد بنا كاتا شش جرشن شش جردة لا أو كانت نابهة شيء ستين، فإطعام ستين مسكينه وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان نحو أو إلى إبراهيم وإسماعيل. هل إبراهيم ممنوع من الصرف في الاسم الذي لا ينصرف جاء أجر أويك ممنوع من الصرف بمفرد ب. يعني شي تكسير بي لنموني مفردكا أم هنا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل فحيوا بأحسن منها بأحسن منها بو بو أحسن بو وزن الفعل أو جمع تكسير جاء مفرد تكسير نحو من محاريب من محاريب وتماثيل محاريب يعني أبنية مرتفعة يصعد إليها بدرج طبقي دوا موسيقى أو هاب بنائي برز برزيان كدوا من محاريب اي أبنية مرتفعة يصعد إليها بدرج إلا إذا اضيف <تصفيق> أجر هريك لمنام إضافة كرا أو كاتع ممنوع من الصرف نام إلا إذا أضيف نحو في أحسن تقويم لو دو كام كم يعني إضافة إبراهيم يعني بأحسن إضافة كت عبيني أحسن إضافة كت في أحسن تقويم بوت كهندك لعلماء بتابد ابن هشام لقطر الله الاعلام لا تضاف حتى نحتي بلاحسن اضافه كاوسيه احسنك لا لبارد وميا علي في احسن كسري ورغد يانا ورغد لا بارد أو اضافه او لاي تقويم او دخلت عليه ال جان ال بشتى او كاتا كسري ورغد وأنتم عاكفون نحو وأنتم عاكفون في المساجد نحو في المساجد في المساجد كسري ورغد وللجزم علامتان جسم يشدو علاميه السكون وهو الاصل والحذف وهو نائب عنه جزم دو علاميه كابو هرش عليك ملزوم بيت ين علامه جزمك السكون ين حذف حذفه كيف بشو ين حذف حرف علا ين حذف نونه حمو جزمه ويا يعني نحو لما يكدو الرجال زلام يبتدي خليشي بيت مسالي اعراب وبناء حتى حتى عزانيه توه. جرب جديد شنو ماله والجاتي هم مشترك رتاء وارو بعنش خديشبل، بعور كفيرةبل. بعني هاتي توه عرفهم عزام. هي جنية هي جنية. بس بي وخريقنا خارجنا بس أو مشكلة كذا. فأما السكون فيكون علامة للجزم. في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بأخر شيء. سكون بيت الشيء على ما جسم لفعل مضارع يقدا كआखره صحيح بيت يعني علنا ذا بلام شيء الذي لم يتصل باخره شيء شيء بيون الكاف يعني شيء بيون الكاف ضمير ثنيه وجمع مخطط مخاطبين افعال خمسه جنبه نحو لم يلد ولم يولد تماشى صحيح الاخره يلد يولد صحيح الاخره جازم شو تسري شيء بيون الكاف ولم يكن يكن له كفوا واحد <تصفيق> يكون سكونا صحيح الآخرة وضمير شبيه من وأما الحذف فيكون علامة للجزم في حذف بثاء علامة جزم في الفعل المضارع المعتل للآخر يعني أكرر فعل الكتابه آخره علبه حروف علش بديت وهو ما آخره حرف علة وحروف العله الالف والوا والياء امس حرفيا نحو ولم يخشى بفتحا وإلى اصل شيء يخشى حرف علة كلمت وسري أبيت فعلي شيء مضارعي مجزوم وعلامه جزمه الفتحه وعلامه جزمه حذف حذف حرف العله ولم يخشى الا الله ومن يدع مع الله ومن يدعو مع الله تواب ومن يدعو مع الله خ يدعوا يدع حذف حرف عله ب جزم كن ومن يدعو من اسم شرط يدعو بعضن او كتا عليه فعل الشرط مجزوم علامه جزمه حذف حرف العله من, من يهدي الله يهدي يا حذف أخي يهديه منك اسم شرط جازمة يهدي فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة <تصفيق> وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون نحو إن تتوبا وإن تصبروا وتتقوا ولا تخافي ولا تحزني حروها حذفش ابيتها على مي جزم ك لا لا لا ك لا رفع كيدا ثبوت النون على مي رفعتي إن توبة إن توبة سيرك فعل شيء مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون وإن تصبروا دبر جازم شو تسيري ويتصبرون يا على فعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون وتتقوا عطفة لسر مجزوم مجزومة عطفة لسر مجزوم مجزومة وتتقوا و... ولا تخافي ولا تحزني لا تخوي تخافيني تحزنينا كاتكالاي ناهي جازمهات وتخافين نونكي أروى تخافي يعني فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف النون ولا تحزني أبو الشيوية فصل جميع ما تقدم من المعربات قسمان أما بيئة وثلاثة مراجعة وتمرين يعني أويك أخوين من أويك من لا أنواع إعراب وعلامات إعراب ومواضعي علامات إعراب ليردئت بشيوازي كتب تمرين بيئة كدبارية كاتب حيث كتب تريتينيها ه كتير يعني همانشته لو تشن عبارة شيء بجورت بطلع ديت تمرين فيها كجاري كتير وفصلك أبو مراجع بات ما شيء جميع ما تقدم <تصفيق> جميع ما تقدم من المعربات هتشيك منباس كده لو كوت من معربة دوبشة قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف هو أنك أصل على ما تأصل كان شيء او انا حركات فضمنا وفتحا وكسروا او باسمك قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات اربعه او كوا بحركات اعراب الكلتشاله لاخوار اخوار وما والذي يعرب بالحروف اربعه مثلا كان لكن دنيا يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم وبس ان يكون او يكون هناك اشياء اخرى او خورة او أنا او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 وكلها ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتخفض بالكسره وتجزم بالسكون ااماني كباسك لاسم مفرد جمع تكسير جمع مؤنث السالم فعل شي مضارع كهيشي بيونا الكابت على ما اصلك هانبا على ما اصلك هانبا على ما كان هانبا <تصفيق> الضم فتحوا فتحه سكون وخرج عن ذلك ثلاثه اشياء من المعنى سيرشتيا استثنائتي ما الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير اسمك صرف لك يعني التنوين لك. الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير فإنه يخفض بالفتحة أو كاتا على ميجر ريشيا مش استثنائي ما لم يضف او تدخل عليه ال بمرج اضافه نكريا الف لام باسمك ورا جمع وجمع المؤنث السالم فانه ينصب بالكسر على من نصبك يا كسره والفعل المضارع المعتل فعل مضارع تش تاكوتاكي بحرف عله فإنه يجزم بحذف اخره بس الجزم ده معتل الاخر حركات النيا حروفه حركات نيا حروف حذف حروفه كان كذا تشوا وباء الف ب تشياء بحذف ب وتقدمت امثله ذلك انما نبوها موانهن ود والذي يعرب بالحروف اربعه انواع اوشك بحروف تشارج ورا الم تشارج ده المثنى وما حمل عليه مثنى ملحق كان وجمع المذكر السالم وما حمل عليه والأسماء سته والأمثلة الخمسة يعني أمثلة الخمسة يعني شيء الأفعال أماً بها جوانيدا يعني باشتلوا بلين الأمثلة الخمسة نك الأفعال الخمسة الخمسه مك أمثل يعني الأبنية الامثله عبارة شيء صرفي علماء صرف يعني الأبنية طالما الأفعال الخمسة يعني تعرفي على يعني برك تعيني تياي طالما بس بناء يعني لا سر او زاني افعالي عليك تربيني شيء شيء كان مزيد كان شيء بيت, شي شي بيت. اسبانونه يكتبان يفعلان بيت يعني كابو بويا ثلاثي كهنا ومزيدك الشيء همان حكميه بويا نعلم بس تنها بينج فعلا وابزاي بينج فعلنا واب فعلن بينج وزن شو مزيد يان شو شو مجرد بويا والاثنتة والخمسة يعني الأبنية الخمسة الخمسة فأما المثنى فيرفع بالالف مثنى بينن تما شيكب بالالف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها شو ياء مثنى لجل ياء جمع مذكر سالم سالنجاكي تو المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها في الشكيفة تحيك وتعكيشها كسرية وألحق به كان كلميك ما نيم الحق بالمثنى إثنان واثنتان وثنتان إثنان واثنتان وثنتان إثنان بو مذكر إثنتان بو مؤنث ثنتان لغة في اثنتان هو السياق الكلمة ثنتان لغياً لا اثنتان. هني هردو كلمه اثنان وثنتان يعني اثنتان. <تصفيق> وتي مطلقا يعني من غير شرط. شرطين عب. إضافي كي ضمير يعني إضافي كي بولاي اسم ظاهر شرطينية. لهرشنا كابينيد اثنان واثنتان بو وكم سنام معاملان لجلب كوتوا. علامتي رفعيان ألفا نصب جريان يا وكلا وكلتا كلا وكلتاش شهر وعا بمثنى بلان بشرط إضافتهما إلى الضمير أقر إضافيا كيبولي ضمير نحو جاءني كلاهما وكلتاهما ورأيت كليهما وكلتيهما ومررت بكليهما وكلتيهما أقر آها لدو ضمير كلا هما او أو مثنى ما من الغلابكا يعني يكمل حق بالمثنى فان اضيف الى الظاهر بالمره اضافه كتب لي اسمك الظاهر و متوسط كلا الرجلين أو ها فان اضيف الى الظاهر كان بالالف في الاحوال الثلاثه يعني لا هرسي حالك ارشي جاءني كلا الرجلين ورايت كل الرجلين ومرت بكل الرجلين يعني الفا كانا كيتيا او كاتا حركات بحركات إعرابيكي مثلا جاءني كلا الرجلين عليه جاءني فعل ومفعول به متقدم ها جاءني كلا كلا شن إعرابيكي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف رأيت سيك فعل فاعل كلا الرجلين كلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف مررت بكلة الرجليني، بعرف جار كلة اسم مجرور وعلامة جره الكسر المقدر على اللف. لبرشي لبروا إضافة راء ولا اسمك الظاهر. شو ككلاء وكلته وكوا اثنان اثنتان مرجمة. بويا. أريش فأن أضيفاء إلى الظاهر كان بالالف في الأحوال الثلاثة وكان إعرابهما بحركات المقدرة لتلك الالف. نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المر... المرأتين باشا تيرم وفق الله بركاته صلى الله عليه وسلم تك مثال وزن غلط كان ما ما غلطك